يخرج من بيت الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تذل السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء الرجع ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا